وَماَا أَسأَلكُم مالَْهِ مِنْ أج وَماَا سأَلكُ مالَهِ مِنأَج إنِ أَجرَ إِللاا عَ رَبِّ الللَمين إِ جيَ إَِّا على رربّ الله